الا احنا شايفينه واحد عايز شنو نفسه زهام من حياته مش لها حاجة يعملها خالص يعني بدأه خالص من أسم من حياته. ايه اللي حصل له في الاخر خد بقى في وش <تصفيق> ودايع عيني واحد ماشي في حاله ولا يضعه في حد وقالت له المصيبه لحد عنده نفس النظام ايه بيأسام من حياته كان عايز يموت والتاني بيحاول يوعزه ودي كانت النتيجة بس حلو الموضوع بس خلص الموضوع على كده بص بق بص بق سوايب بعد اذنك عايزين نعرف الفيديو ده احنا استفدنا منه ايه ثانية واحدة طيب ثانية واحدة فكر يعني أنا, انا بشوف اللي بيرفع ايده اول ما, ما اقول السؤال ده ما اعتقدش انه هو بيفكر يعني لان الواحد لما بيحتاج يفكر بفكر يعني ثانيه ثانية ثلاث اربع دقيقه بس مش كده او يعني اسبوع بفكر طب ها, ها ده بيقول لك اعمل خير وتلاقي الشر حلو ها لك ما تساعدش حد ويجري على طول نطلع نقط جميله خالص ما تساعدش حد لا حلو لا حد لك ان هو كان بيساعد الناس يعني حد حتى لو هيئذيك ما ما يعني ما تبخلش على عمساعدة حد اه حد عنده حاجة تانيه مش كل ما اشوف حدك اجبنا انا نوع فاتفرج يعني اه بيقولك مش كل ما اشوف موقف زي كده اه فاتفرج يعني طب ما هو ممكن يحصل فيه زي ما حصل كده يعني دي نقطة عنده طيب بص بقى احنا النهاردة هنتكلم احنا النهاردة طيب هنعيد هقولها لكم ثاني قبل ما نتكلم هقولها لكم ثاني قبل ما نتكلم يا اولاد هقولها لكم ثاني لما نتكلم لما الاقي حد بيتكلم أنا هسكت عارفين ليه اقول لكم ليه عشان انا وانا صغير اتعودت ان لما يبقى بيتكلم أقعد ساكت أسمعه لغت لما يخلص كلام أنا أنا لغت لما تخلصوا كلام عشان أتكلم الكلام بس شغل كده بوينت ما, ما تقفلوش هو تحت تحت تحت خالص نورمان ده بس كده موضوعنا النهارده ببساطه كده لازم نركز فيه قوي لان الموضوع ده بيسبب لنا ممكن مشاكل ممكن احنا نبقى متضايقين لما نبقى زي الرجل اللي حصل فيه الموقف اللي حصل بيغ ده موضوعنا بتكلم عن البساطة بسيط يعني أبقى بسيط طيب ازاي أبقى بسيط او بلاش ازاي أبقى بسيط يعني ايه أبقى بسيط كده؟ آه. يعني ايه من وجهة نظرك كده يعني ايه يعني لما يقول لك مثلا فلان ده ده بسيط ده حلو أو بسيط يعني ايه بسيط بناء على ايه حكم انه هو انسان بسيط متواضع بناء على ايه حكمت انه هو متواضع ايه النقطة اللي انت حكمت عليها بناء عليها مش بيحب نفسه يعني بيحب يساعد غيره ده لو بسيط انا بقول لك هتعرف منين ده شخص بسيط اه اه يعني دايما بيعذر الناس يعني مثلا فلان عمل مع موقف دايقه ما معلش اكيد ما كانش قصده بيعذر على طول يعني ما بيزعلش من حد ما بيشيلش من حد بيقول لك من تصرفاته من لبسه ومن عمله ان ممكن واحد اشوف لبسه احكم عليه بسيط ممكن واحد يبقى ما اعرفش ايه بقى مزوق نفسه متانتك وما اعرفش ايه لا طب في نوع من انواع البساطة نقطه حلوه طيب السؤال اللي بعده كذا ممكن اخ شوف الحكمة دي بقى شوف المقولة اللي قالها كذى يقول لك البساطة بدون حكمة شكل من أشكال السزاجة والحكمة بدون بساطة شكل من أشكال الخبص أو لكم بالمنطلق بتاعك عشان في ناس ما فهموش يعني سزاجة أنا عارف نعرف <تصفيق> آه يعني سزاج يعني عابط يعني يقول لك البساطه من غير حكمه يعتبر عبط نوع من انواع العبط شكل من اشكال العبط والحكمه بدون بساطه شكل من اشكال المكر والخبس يقول لك الوضع خبيث الادة من تحت لتحت كده اه اوضحها اكثر يعني ماينفعش تقول ان انا بسيط و الفيديو اللي احنا شفناه ده الراجل اللي ساعد ده ده سوري يعني من وجهة نظري ضعبيت ليه؟ انا شفت موقف في الشارع من طبع يعني من طبع ان انا هساعده اوكي هساعده بس مشاف جنبه اوعزه يعني انا مش هان الله هدخله السم يعني انا ساعدت الراجل ومنعت ان هو يشنق نفسه انزل اركب العربية تاني واروح ماشي خلاص ايه؟ يا حبيبي انت عملت الخير انت ساعدته ولا لا ولا انت عايز تروح واخد الراجل من ايده وتوصله لغايه بيته طب انت ايه اللي ضمنك الراجل ده امين انت ما تعرفوش الكلام اللي انت بتقوله ده بقى لو واحد انا اعرفه كويس ساعتها انا واثق فيه كويس عارفه كويس لكن مش أمشي في الشارع الاقي واحد مزنوق وما اعرفش ايه تساعده ما اقفش تسهره معاه ما ضمنش تفهم يبقى الراجل اللي في الفيديو ده انا شايف ان هو عبط يعني دي بقى ايه البساطة بدون حكمة بسيط شايف الراجل هيشنه نفسه راح نزل من العربية بتعمل ايه ونزلوا وقعدت سهرة معاه بسيط بس بدون حكمة قلبت معاه ايه عبيت والناس دي حكت عليه هجي لك النقطة التانية لسه واحدة واحدة احنا قلنا ده ده الموضوع بتاعنا الفيديو خلاص. وطبعا في آخر حته في الفيديو ما شغلناهاش في تاني مرة عشان هو برضو دي هنختم بها الموضوع فكل حاجة في الموضوع يعني أول نقطة إن أنا لازم ابقى بسيط طيب ابقى بسيط إزاي بسيط بحكمة بداه مافتكرش إن أنا فهلاوي مافتكرش إن أنا يقول لك أوديك البحر وتشرب وترجع عطشان الكلام اللي هو بيتقال ده لا في حكمة في التصرف وفي بساطة في التصرف طيب عشان نوصل اول فيديو ثالث اول واحد وثالث واحد زي بعض احنا اتكلمنا عليه زي بعض الثاني والرابع هم المختلفين بس عشان ما نعديش اول فيديو ثالث فيديو لازم نوصل طب ازاي انا بسيط يعني دلوقتي أنا ازاي بقى بسيط وفي نفس الوقت حكيم ازاي زي بعض ازاي ابقى بسيط وحكيم في نفس الوقت ها تفكر فكر فكر ها ازاي ابقى بسيط اعمل ايه يعني دلوقتي طلعنا من الكنيسة انا خدت قرار يا جماعه انا يعني انا خدت قرار بيني وبين نفسي انا لازم اطلع من الاجتماع النهارده انا هتعامل ببساطة انا ما يهمنيش كلام الناس انا هتعامل ببساطة ما يهمنيش راي صحابي لما يقولوا لي معرفش ايه انا هتعامل ببساطه طيب ايه الخطوات اللي اعملها يا ناصر عشان اتعامل ببساطه ايه الخطوات اللي اعملها عشان اتعامل ببساطه ايوه ايوه بص وراك لي ها اه طيب ايه الخطوات اللي اعملها عشان اتعامل ببساطه حد ما ما يعني ما على كل حاجة مش كل حاجة حلو ايه تاني هاي ما اديش الامر حاجة اكبر من الحجم جميل ما اديش الحاجة اكبر من حجمها مش, مش اقبل وخلاص الحاجة ما اصدقش اي حاجة اشوفها ولا ما اصدقش اي حاجة اسمعها ما هي دي بقى بتدخل في الحكمة ان انا شفت موقف زي كده حصل اعمل اللي عليا جزء اللي عليا وخلاص مش, مش هنتصاحب يعني بقى وخلاص حلو طيب بصوا يا جماعه في آية في الإنجيل بتقول لك ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لا تدخلون ملكوت السماوات الايه دي لما اقعد افكر فيها كده وانت لما تقعد تفكر فيها مع نفسك طب ازاي ارجع زي الاطفال ازاي نمشيها واحدة واحدة اول نقطة عايزين تقولولي ايه الحاجات الحلوة اللي عند الاطفال دي سهلة بقى كل واحد دي سهل عنده حكاة دي ايه الحاجات الحلوه اللي انت بتشوها في الاطفال جميل ها اه يقول لك اول نقطة الطفل بينسى اللي بيدايقه بسرعة اي حاجة بتضايقه بيدايق بسرعة ايه تاني ها آه ما ما حدش يقول له كلمة ويروح فاهيمها بطريقته يعني مش يقول كلمة وتتفهم بطريقة غلط لا. الحاجة تتفهم بالصح على قد ايه تاني? ما بيزعلش من حد ما بيزعلش من حد جميل يقولك ما بيزعلش من حد الطفل ما بيزعلش من حد ايه تاني? بريء ايه بريء يعني كل حاجة فيه بيتيبة وغلبان كده طيب يعني ايه ما يبصش على حد ويحكم عليه اوه ماليش دعوه انت جبت له اللعبة يقعد يلعب ماليش دعوه غيره صاحب ويجي يلعب معاه يدخله معاه في اللعبة اوقات يتدايقوا مع بعض بس تلاقيه داعتين وتصفي الخلافة اللي بينهم تلاقيهم بيلعبوا مع بعض زي الفل وحباب وحبايب اي حاجة ترضيه حتى لكات صغيرة اي حاجة شوف عشان اوصل للبساطة انا بقول لكم نفكر فيه مع بعض ونوصل مع بعض وكلام فكر فيه حطه في دماغك ممكن ينفعك عشان نوصل للبساطة يبقى لازم حاجة ارجع زي الطفل ارجع زي الطفل نمشيها واحدة واحدة قدم كده سيد مايكل مرتين اه تاني تاني تاني سيد ميكل اه شوف عشان نوصل بقى للمجمل كله اول حاجه عشان أبقى بسيط لازم بسيط في عشتي بسيط في عشتي مش هبقى مبهدل. مش تمشي في الشارع كده مبهدل ومعرفش ايه لبسك طالع بره ومعرفش ايه في الشارع يا ابني اللي عامله في نفسك ده معلش بسيط لا يا حبيبي <تصفيق> الكلام ده مش عندنا يعني مش تبعنا يعني ما لا ابقى بسيط في عشتي. ودي على فكره كل الكلام اللي احنا نقولها دي يعني انت لو حطيتها في دماغك وابتديت تضرب عليها هتوصل لها لان مش انت اول واحد تمشي على النقط دي مش انت اول واحد تعمل النقط دي لا في كثير عملها قبلك وكثير مشي فيها اول نقطة بسيط في عشتي عايش ببساطة كل حياتي بسيطة يعني مكتوبة ايه ما يبقاش كل لبسك مش كل حاجة اهتمامي اللبس والموضة ومعرفش ميسي جاب جون الطريقة الفلانية ومعرفش ايه وادم عندي ماتش اسيب كل حاجة دروسي ومذاكرتي واي حاجة عشان خاطر اتفرج على الماتش وممكن ما تخاني مع صاحبي عشان لو فريق غلب لا يا عام خليك بسيط دنيا خلصت اه يا عام بنحب لتفرج على الكورة هتفرج على الماتش كسب كسب ماكسبش ما خلاص يا عام امشي ببساطة ومبسوط ووضحك هيديك فلوس يعني لو, لو غربت يا عام بسيط مش كل حاجة أشوف الفنان الفلاني عمل شعر أصلت شعر الفلانية لازم أقليده بقى وما عرفش فتح الاميز كده وما عرفش إيه وما زن ببين شوية حاجة نشارة من هنا وهذا هاي زاي ولا لا مش مش ما ما يبقىش داك وليه اهتمامك نيبقاش لا في حاجات أعلى من كده بكتير في اهتمامات وفي مسؤوليات وفي حاجات وراي أحسن من كده يعني دي أفكر بلاش دي ثانيه كده فكر مع نفسك انا عملت ايه أو, او ايه الحاجات اللي انا ضيعتها في الافكار دي مثلا الماتش الفلاني ومعرفش مين ولو فريد اتغلب على طول الليل متعكنن ومعرفش اذاكر ولا معرفش اعمل اللي ورايا والبيت يكلمني اتخلقن عليهم وازعق لهم فكر كده كم مره تميت بالموضه تميت بستايل لبس معين بطريقه شعر معينه كم مره فكر كده كتير او ليل كتير كتير كتير ليل كتير خلاص كتير يبقى اول نقطه لازم ايه بساطه في العيشه خليك بسيط وفي حاجات كتيرة اهتم بيها اكتر من الحاجات الثانيه ثاني نقطه يا استاذ مايكل ثاني نقطه ممكن ده بيكتب النقط بس لا ثاني نقطة بساطة القلب دي عند الأطفال احنا لأخذنا أول نقطة بساطة العيش عند الأطفال الطفل بيلعب انتعلم مفيش أبسط من اللعب يقعد يلعب وبسيط ومض الدنيا وعادي خالص بساطة القلب يعني ما بقاش قاعد في قاعدة ويجي مثلا واحد يسلم علي يسلم علينا كلنا ازايك عامليك كويس اخبارك ازايك ازايك ازايك واجه عندي ازايك الله والسلام عليه كده اكيد متضايق مني اكيد اه من اسبوع انا رحت معرفش قلت له ايه لا ده اقعد بقى تقول له لا يا عم انت بتسيء الظن ليه انت مالك يا عم انت عرفت من ان هو منك انت شغل بالك ليه او مثلا حد معرفش ايه لابس لبس بطريقة معينة قال لا لابس كده ليه ومعرفش ايه ايه ده هو فقير ما هو معاه فلوس كده ما يشتري يا عم انت مالك خلي قلبك طيب ما تحكمش على حد فكر فيها احنا كلنا اتخلقنا او ادم اتخلق منين من التراب يقول لك احنا من تراب وهنرجع تاني تراب فلو خدناها ببساطه كده وفكرنا فيها مع بعض هو ينفع تراب يدين ويحاسب ويحاكم تراب عمرك شفت شوية كوم تراب هنا قاعد يتخانق مع كوم تراب هنا ويتخانقوا مع بعض ويحاسبوا بقى وانت وقفه نص بتتفرج ينفع فيوم ما تفتكر او قلبك تلاقي قلبك ابتدى يتميلي حاجة مش مظبوطة ويدين في الناس ويتكلم عن الناس افتكر حاجة واحدة بس انا مين عشان ادين غيري زي زي سواء انا معي فلوس اكتر هو مع فلوس اكتر انا عندي مواهب اكتر هو عنده مواهب اكتر في الاخر هو هيموت وانا هموت هنتحط في صندوق والحطف في الارض كلنا وفي الاخر ايه؟ تراب فما يغركش المظاهر خلي قلبك بسيط ما يغركش المظاهر هو عيغر لك مظاهر هو عيغر لك واحد روش ومعرفش ايه؟ لا وتقعد بقى تغلي منه وتدائق منه وتدين فيه لا يا حبيبي هو عيغر لك المظاهر يبقى اول نقطة بساطة العيشة ثاني نقطة بساطة القلب تالت نقطة يا سيد مايكل بساطه الفكره بس ها, اللي ها. النقطه اللي ورا ده بدي ثانيه امم هات النقطه اللي قبليه كده ثواني ها اللي قبلية اقول الناس انت بتقولوا احنا ما بنفكرش ان احنا نتكلم على حد بس الناس اللي بتتكلم علينا احنا ممكن نرد عليهم ازاي يا حبيبي طب هنا ممكن ساينس انا ممكن اجي في اخر الموضوع واسمع حاجة تدايقني طب هنا لو سمعت الموضوع من اوله هعرف ان هو كان بيشكر فيا مثلا مثلا انا من الاول ما جيتش وجيت في الاخر لقيت واحد بيقول لي بس الواد الواد ميلاد ده ولا ليه اي لازمة بصراحة ما طلعش رجوله وملوش يعني صغر في نظري لو جيت في اول الموضوع ده الواد ده بيقف معايا على طول الواد ده جدع الواد ده على طول واقف جنبي بس مش عارف الموقف ده اكيد في حاجه حصلت اكيد عنده مشكلة وبتاع وانت سمعت اخر جملة يبقى انت ايه لما سمعت اخر جملة ايه اللي حصل؟ اه ده ممكن اخده بالقلم فاهم لو انا سمعت بقى من الاول فعشان كده ما تاخدش على كلمه لان مش كل كلمة بتتقال صح مش مثلا واحد يجي يقول لي مش الواد الواد يوسف ما اعرفش قال عليه كذا وكذا يا راجل اه وقال ما اعرفش ايه وايه و يا قال كده ما اعرفش وانت ما شفتناش واحنا واقفين مع اه شفت ده قال اديني ها ها واروح اسلم عليه وروح اديله بالبنية قال مع خناق او تعالى انا عايزك بقى اطلع تخناق قال طيب انت عرفت منين ان الكلام ده صح ما ممكن يكون شرارة ويوقع بينكم من بعض ممكن يكون شايف صدقاتكم حلوة بعض اصحاب حلوين انت ناجح وهو ناجح ايا كان قريبين من بعض يوقع بينكم فخلي قلبك بسيط ما تهتمش بكلام ليه بقى انت لو بسيط ووثق في نفسك مش هيهم الكلام الناس هيهم الكلام القريبين منك قوي اللي انت واثق فيهم قوي ليه لان دول المرايه بتاعتك خد بالك انت ماشي غلط اوكي تفهم يبقى ما, ما لتفتش كلام الناس ثالث نقطه ضبط الفكر يقول لك ايه افكارك هي اللي بتحدد حياتك كلما كانت افكارك بسيطه كل ما, كنت ما تكون مرتاح ومبسوط دي دي اخر المشهد خالص وليدي. شغل كده نزل دي تحت كده وشغل المشهد من تحت اخر المشهد خالص شغل كده هنا لسه هي هي. افكارك بتحدد حياتك حياتي شجرة هي حياتي شجرة وأنا رابط, رابط حياتي فيها أنا رابط نفسي بيها في الشجرة وأعمل اسقيها بأفكار الأفكار دي لو وحشة هتشنقني يعني خلاص يعني إيه؟ لا لو افكاري حلوة أنا مش سبقى مربوط بالحياة مش سبقى مربوط بالدنيا أنا لو بسيط الطفل لو بسيط النهاردة قاعد في بيته بكرة قاعد معرفش عند الجيران بعد بكرة قاعد فيه هادي بعد إذنك هنا <تصفيق> بعد إذنك. هو هنا بيقول لك إيه؟ تم هو مربوط بالشجرة تم هو لو أفكار وحشة أو أفكار حلوة الشجرة هتكبر هيموت لا هو رابط نفسه بالشجرة ليه؟ عشان افكاره سلبية مفيش فايده انا كل ما هحاول هقع انا كل ما هقوم هقع في الخطايا الفلانيه انا معرفش كل ما هبطل ايه هرجع لايه انا كل ما اجي صلي هبطل صلي انا كل ما ابقى حلو هبقى وحش من الاول قال له طيب انت ليه رابط نفسك هتكبر الشجرة وهتتخنق هتتخنق في الدنيا عشان كده كل ما كانت افكارك حلوة أفكاري لو حلوة مش هبقى مربوط بالدنيا مش هرم مش هبقى مربوط في الدنيا هسقيها مهما عمري يكبر أنا مش مربوط بيها يوم هيجي يقول لي تعالى هروح بتطمن مش ألقان من حاجة يعني لو أنت غني قوي وعندك فلوس كتيره جدا وقالوا لك او, أو جاء ظهر لك الملاك كده وقال لك انت هتموت دلوقتي اختار اللي انت عايز تختار خد الفلوس اللي انت عايز تخد اخدها ازاي خد ازاي تفهم الفكرة عشان كده تلاقي يعني في نسبة كبيرة بجد حاجه حقيقيه في نسبه كبيره من نسبه ال... ال... الانتحار ونسبه الحاجات ال... ال... الانتحار وال, وال... ال... ال... ال... ال... الـ الـ على الحياه الناس مع... يعني مرتاحين فلوس معاه فلوس مرتاح عمل كل حاجه تمام. مربوط بالدنيا لكن في واحد بسيط في واحد غني وتلاقيه بسيط في واحد بيعيش على قده ومش لاقي الاكل وبسيط احكي لكم قصه حلوه او. قصة بتقول قصة حقيقية قصة بتقول ان كان في أب أم وإبن وبنت وبنتها أم وبنتها دول كانوا فقراء قوي فقراء جدا لدرجة ان سقف بيتهم كان خارم سقف بيتهم كان خارم يعني يوم كات الدنيا تمطر أول حاجة بتحصل عندهم ايه بيتهم بتملي ماء ففعلاً حصل في مرة زي اللي بيحصل دلوقتي في اسكندرية اللي دي حصل زي مطر كتير جداً جداً وهم الوحديهم في البيت طب الأمة تعمل إيه؟ عايزه كده كده بنتها هتموت عايزة تحافظ على بنتها تعمل إيه؟, تعمل إيه؟ راحت مفيش كل حتة في البيت فيها مية والسقف بنقط من كل حتة راحت جت في بالها فكرة راحت خلعت الباب وراحت حطت الباب بينها وبين الحيطه كده واستخبت هي وبنتها تحت الباب شوف بساطة الطفل بقى الجمال راحت البنت اتبسطت وضحكت قوي ضحكت الام قلقانه وخايفه وحضنه بنتها وما تطلعش بره لو مطر وهتعي ويجيلك برد وما عرفش ايه والبنت بتضحك مبسوطه في البيت الام بتقولها تضحك على ايه بتقولها انا بضحك وبشكر بشكر بابا يسوع عشان خاطر بعت لنا بعت لنا باب نستخبه وراه في غيرنا ما عندوش الباب ده كان زمانهم بعدين في المطر وقاعدين ازاي شوف الست بتفكر في ايه وهو وهي بتفكر في ايه البيت الصغير هي بتفكر بنتها ما تغرقش وهي ولد مغها هي كل اللي حصل ان هي الدنيا مداريه عليها مبسوطه وطايره من الفرح هي دي البساطة بساطه الدنيا الدنيا مش صعبة ما تعقدش الدنيا لا لازم اطلع اعمل شيء لازم اطلع ايه لازم ما اعرفش ابقى معايا اطلع بقى انا مش قاله من غيري لازم يطلع معايا فلوس وعارفش لازم يطلع معايا ايه و يكلمني كده ليه وهو يعمل معايا كده ليه وانا معرفش اعرفش ماليش اصحاب يا عم الدنيا بسيطة بتصرفاتك الناس هتحبك وتقرب منك وبتصرفاتك الناس هتنفر وتبعد عنك بتصرفاتك هتبقى واحد ناجح ومحبوب وفي الكنيسة كده حاجة جميلة كده الناس كلها هتبقى مفتخره بيك وتفتخر ان هي قريبه منك بتصرفاتك كل الناس تبعد عنك فالدنيا بسيطه اوعى تربط نفسك بيها اوعى تعلق نفسك بيها يبقى افكارك هي اللي بتحدد حياتك كل ما كان فكرك سلبي كل ما فكرك ده اتعلق بعقلك الباطن انا فاشل خلصت دي مشكله مشكلتنا كمجتمع كمجتمع ان احنا اتربينا من صغرنا على كده طبعا الوقت بيلعب ما انت فاشل انت شوف ابن اخوك بيعمل ايه بيذاكر وبدح وبيذاكر وانت هتطلع فاشل انت اخرك تلعب كوره معرفش تطلع تعمل ايه فاشل يا ابن ذاكر لك كلمتين فاشل تروح المدرسه اه المدرس يقول لك معرفش هات لي الكرسي ده كده تيجي الكرسي يقع منك ما هو انت فاشل تعرفش تعرفش تجيب كرسي تروح الدرس عملت الواجب ناقص نقطة في الواجب ما هو انت فاشل ما انت عرفش تحل الواجب اه كل حته فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل فاشل, فاشل. فاشل. لغايه لما وصلنا انا في الاخر اجي احل الواجب مثلا ما اعرفش احله اه ما هو يعني انا هعرف اكتر من الناس دي كلها اه او انت غبي أنا يعني انا اعرف من الناس دي كلها أه شايفيني غبي خلاص يتعامل بقى بغباء خلاص بقى يتعامل بقى بالغباء ده يشوف بقى الساعه وازايك باظك يا عم ده لا فكر فكر الدنيا بسيطه يعني انت دلوقتي ممكن تطلع من هنا أحسن واحد وممكن تطلع من هنا أسوأ واحد وممكن تطلع من هنا زي ما انت ليه؟ أفكارك هي اللي هتحدد وإيه المانع؟ لما أعمر له اثنين وثلاثة وقوم إيه المانع؟ لو خدنا كل الناس العلماء لو خدنا كل الناس العلماء ها يقول لك فشل 999 فشل اصلا حضرتك لو ما فشلتش لو ما حاولتش وفشلت يبقى انت اصلا فاشل اه يعني لو ما حاولتش ان انا ابقى متفوق وفشلت مرة وحاولتاني افشل تاني أحاول تالت لغاتلا منجح لو يقست هبقى انا اصلا فاشل هيبقى سوري زي زي غيري مش زي زي غيري كمان زي زي الدكة دي أشيله من هنا أحطه هنا أخلص مدرسة ابتدائي أشيله أحطه في مدرسة عادية أخلص مدرسة عادية أحطه في مدرسة سنة خلص مدرسة سنة ودخله كلية أخلص كلية أشوف له شغلانه وروح أخده كذا بالكرسي بتاعه أحطه في اللي انت قدمته. إيه؟ يوسف. اللي انت قدمته. بقولك فكر فانت خد بالك كل ما ي... كل ما فشلت خليك واسك ان انت هتنجح ليه لان انا المره دي فشلت هتعلم من فشلي والمره الجايه مش هعمل كده ده احنا بنقوله الاباء كتير هيقولوا يقولك في الخطيه خليك بسيط مع الخطيه بسيط بسيط في فكرك الشيطان مش كل شويه الشيطان يقولك ما هو ما فيش فايده وانت <تصفيق> <تبقى> خلاص ما انت اوحش واحد أو بص انت بتعمله بتعمله بتعمله بتعمله وبعديها شويه تروح القداس ليك عين تقف ليك عين تقف في الكنيسة يعني بص فلان واقف ازاي اه قديس بص فلان عامل ازاي يا منور معلش شوف مين اهو آه بينزل زيت من كوعه اهو حاطط منديل ده كده شوف شوف انت بعيني بص تلاقي نفسك بصيت للارض كده وبابين دخلت تاني من سلمت فكرك لا يا عم، طب أنا وقعت نتخيلها كده نحن في البيت أنت في بيتك ودام بيتي في حفرة فصاح الصبح من البيت وماشي رحت طب وقع في الحفرة طيمت ومت غيرت دخلت غيرت وخدت دوش وطلعت ورح طب وقع في نفس الحفرة عملت كده عشرة مرة دايبها شخص ايه؟ ما فهمش يا عم طب خلاص افهم طب ماشي يعني افهم بقى أعدي من حفرة أمشي على جنب أعدي يقف حفرة بعدها مش مشكلة بس واحدة غيرها يعني مش نفس الحفر أحاول وأتعلم من غلطاتي أتعلم من غلطاتي ممشيش كده اتعود خليك بسيط في فكرك اتعلم من غلطاتك اتطور ايه المنع لما تقدم ايه المنع لما يبقى عندي طموح بس طموح صغير في طموح كبير فيه طموح صغير يعني أنا طموحي كبيرة أقسمه على مراحل ليه؟ عشان كل ما حقق مالحلة صغيرة آه. أعملت عملت شغل يعني أنا حققت حاجة أتشجع أكمل اللي بعدي أكمل. أكمل أتشجع أكمل اللي بعدي لكن أنا بس لأن عايز أطلع الجبل آخر الجبل أو عايز أطلع آخر الهجم أطلع خمس درجات من الدرجات الكبيرة دي أعبس أسفوق هلاقي ايه تحت أقل اروح نازل اه افضل قاعد حد ينزلني حد يطلق. لا لكن انا لو قلت ان هطلع خمس درجات اطلع خمس درجات مبسوط بنفسي يريح شوية اطلع خمسة تاني اطلع خمسة تاني يعني حلمك الكبير اسمه على مراحل خلاص ده بساطة بساطة في الفكر بسط فكرك ما تعقدوش خليك بسيط في فكرك ما تعقدوش انزل بعديها كده اه بساطة اللسان ده احنا احنا نقع فيها كتير بساطة اللسان دي تدخل في نقط كثير قوي تدخل بساطة اللسان الادانه الادانه بالكلام إن أنا يا امسك صاحبي ده اسلخه تريقه تعرف عارف انت اسلخه تريقه اخليه واقف كده في وسط هدوم مكسوف من نفسه ابهدله يعني انت عارف انت بقى اللي نشوف واحد احنا بتحصل اوات معانا كده اقول لك ها نشوف مين بقى نستلمه النهاردة اه مين اللي, هنح... مين اللي هنحتفل عليه النهاردة كده اه نعط بقى نحفل عليه النهاردة مين بقى ونشوف واحد اخت... اكتر واحد غلبان فيهم او طيب ما بعرفش يتكلم ونمسكه بقى نسلخ لغاية لما الواد يتعقد ويجي له احباط ويكره نفسه مهدى لسان مهدى لسانك لسانك ما عامل زي الكرباج لسانك إلا ما تعودش يقول الحلو هيبقى أوحش وأوحش عود لسانك دايما تقول الحلو عود لسانك يبقى بسيط إحنا كتير مننا وأنا يمكن أولكم لساني مش بسيط مثلا لو حد عمل لي حاجة حلو يعني مش سهل له شكرا شكرا, يا شكرا. يعني لو لقيته كده شكرا تعافتك عايز إيه شكرا انت مش عملت ساعه يعني أنت هتزلين يعني عملت معايا واجب ساعه خلاص شكرا شو يا عم مش عايز حاجة خود لا يا عم هو مش عايز حاجة كلمة حلوه بابتسامة كل ما توزع كلام حلو زي ما قلتلكوا الناس هتحبك اكتر هت هتبقى, هتبقى انت حاسس بقامتك انت تبقى مبسوط لما بعد عشر خ... بعد عشر سنين مثلا او خمسة عشر سنة تبقى ماشي كده وتلاقي مثلا واحد يفتكرك ما شفتوش من, من, من مثلا عدادي ويا ويشوفك وياخدك بالحضن ومبسوط بيك قوي ده صحبي ده ده حبيبي ده ما فيش يعني على طول كان بيساعدني انت تبقى فخور بنفسك انت عملت حاجة انت مبسوط انت كونت كو صاحب بجد مش كل صحابي بقى معرفش ايه شتايم ايه واللي ماشي الايام دي يعرفش اغاني ما يعرفش شعبي و... والصاحب اللي ما يسمعش اغاني شعبي ده ما بقاش ما... بقى مش طبيعي يقول لو ده ما الواد ده ده عبيط مش مجنون بس مش طبيعي بي... ازاي يعني ما... إزاي ما تعرفش شريط الشعب الجديد ازاي ازاي ازاي ما تعرفش كده يا اخي انت مش عايش في الدنيا ولا ايه الله انت اللي مش عايش في الدنيا انت اللي دخل في دوامه يعني عمرك في يوم كده سمعت خبر كده على التلفزيون جاءنا الخبر الآتي تم إيقاف وإلغاء جميع الأغاني الشعبي أو جميع أنواع الأغاني سعي بس عمرك سمعتها ولا تسمعها عشان دي الدوامة اللي انت ماشي فيها هي دي دوامة أنا داخل في دوامة أنا زعلان ومتداق ومكتئب ليه عشان مش عندي البساطة اللي احنا قلناها في الأول أعمل ايه أفارفش عن نفسي بقى. نطلع نخرج شوية ما عرفش نعمل ايه نعاكس شوي اه المانع يعني اه, آه المانع يعني يا اخي بني تسأل يا اخي زهى يا اخي زي كأنه بازأزلب ايه المانع اه طب بقى بصوا احنا ماشينا عالشرع زهرين كده طلع على اسمع... الموبايل اسمع اغاني اه ده... تاخدوا الحماسة وماشي فرص الشارع هتلاقي عمل حركة كده عادي يرقص طب سجل كده خلي حد يسجلك وتعال اتفرج على نفسك من بروا كده في لحظة روئان هتقول مين العبيد ده؟ أنا ده ايوه صدنا تقول كده انا انا بعمل الحركات دي انا اللي بعمل ما تدخلش نفسك في دوامه نتعود لسانه لسانك حصانك حلوه دي لسانك حصانك اه انتوا بتقولوا امثله شعبيه اللسان ده ده ده اللسان ده بص ده المخرج بتاعنا المخرج بتاعنا يعني انا لو بحب سأعني بس لا بقى انا مش بغزل ده المخرج بتاعنا لا اميلا الكل ايه انت بدوله ده أميل. ايه انت بدوله ده كلامك ده لسانك ده المخرج بتاعك يعني انا لو افكاري حلوة وقلبي كويس وعيشت بسيطة الطبيعي ان لسانه يطلع كلام حلو مش هيطلع زلط ما هو لو خلط شغال جوه وتفكيري كله زلط وقلبي كله رملة وكل حاجة فيه فالطبيعي اللي هيطلع من بوه زلط اشوف واحد قدامي كل واحد هشوف ديله كلمة في جناب ان ما هتتهلوش في وش هتديله لما يمشي على طول اول ما يمشي على طول ازاكي حبيبي كويس اول ما يمشي داخل ديله كلمة على طول اتعود بقى بتلبانه في لسانه اشتم اشتم اعمل, أعمل. لسانك خد بالك لسانك عوده على البساطه عشان تعمل كده لازم تبدل أبدل يعني الكلمه الوحشه اقول بدالها كلمه حلوه ليه لان أنا لو فضلت لو عملنا فيها رجاله وقلنا طالعين من هنا مش هقول كلمه وحشه خلاص خدنا قرار قرار نهائي مش هنقول حاجه وحشه خلصت هطلع بره بعدها هديني ساعتين بس ساعتين ايه دمونكم نص ساعة وانت ماشي بره تلاقي تكسم عدك انا يغبطك تديله اه على طول ما مضعش وقت لا ابدل بقى اه ابدل بقى عقلي لساني ده بدل ما يقول الكلام الوحش اعود يقول كلام حلم اعود يقول كلام حلم انا حد حد من الرهبان <تصفيق> في دير الملاك وكده مش عارف موجود لغايه دلوقتي ولا لا بس انا اول مره شفته ما يعني ما انساش من من الموقف اللي مش ما انا بقولك مش فكر اسمه يا ابني <تصفيق> هو كان تخين كده كان يقعد عند باب دير في دير الملكي يقعد عند الباب كده يقعد قاعد كده على الباب والناس تروح تسلم عليه وبركه غلبن وطيب فرق سلمت عليه ما عرفش ايه اللي حصل موقف كده ما عرفش رق لقيته حد حصل منه الموقف ده دايق فراح قال له روح جاتك البركة كده بنفس اللغز انا قلت هيشتم صدقا يعلم الله انا بص اول ما قالك روح جاتك رحت عملت كده قالك البركة رحت استغربت ايه ايه يا ابن البركة ايه لا انا قزي شوف دعود نفس عليه معارض ان هو معرض معارض ان طبيعي لان احنا بني ادم انا بني ادم لازم اتنرفز بني ادم لازم يبقى لي طاقه معينه واحتمال معين لو عديته هتنرفز طب لازم يبقى عندي حصانه بقى البديل ايه لما تنرفز ما هو لو معنديش عنديش بديل هقولي اللي عندي خلاص بقى اديني بس فرصتي وانا اطلعلك كل اللي عندي بقى ديك لسته كده اه معاك ويره وقلم نكتب تمام انت عارف انت الكلام ده ده سهل ما فيش منه والحفظ يعني فعود نفسك على البديل كده? مم. ممكن نقطة اسأل فيها. هم. اه. طب دلوقتي انت ماشي في الشارع. تمام? لايك. نزبوط. واحد جاي بيغبط فيك وعايز يضربك. هتعمل له ايه? هتسيبه يضربك ولا ترد عليه تقول له يعني حضرتك هو جاي يخبطك وعايز يضربك. كان قاعد في بيت وحلم ان هو يروح يضرب ميلاد راح اعمل نوم عشان يضرب ميلاد. ما اكيد في سبب؟ لا لا لا مش بالشكل ده. لا لا مش بالشكل ده. اه? إيه؟ لا لا لا مش على طول طب نفترض حصل انا لو اتحطيت في الموقف ده انا هسيبو وامشي اقول لك ليه سامي بس سامي بس انا اتعود على حاجه الكلب لما يهوها ومفشا هو عليه يا باشا يا باشا خليكوك يا بوصلو خليه ب ب ب ب ب ب ب, ب, ب بس انت يعني انت عايش ليه قد ايه انا عايش اقابلك يا عم ما حصلش معايا الموقف ده ولا مره إيه انت عايش ليه قد يعني ايه زي ما انت شكله مكتوب عليك خناقه اه الواد زهقان عايز يتخانق راح اتخانق شكله امم ايه كده هياخد عليك زفال لا لا يا حبيبي طب ثانيه طب ما كده هياخد عليك ويتخلص على الارض لا طبعا لا طبعا انت ليه ليه ايه كان بيحصل معانا على فكره بيحصل معك? بيحصل معانا لا لا بيحصل معاك اه وريهوني <تصفيق> خلاص سيبنا انا سيبنا أنا اخلص لك عليه باللسان مايكش دعو بيه خلاص اللي بيحصل معاور اللي هوني مايكش دعو بالبال لا يا جماعة بص يا جماعة سيبنا بص يا ملاد اقول لك حاجة بص يا ملاد ما هو أنا بتفكيري يعني أنا بتفكيري وبطريقتي أنا هبقى موجود في أماكن معينة يعني سوري بس واحد كل تفكيره في حاجات حلوة إيه اللي في مكان مش حلو ممكن معرض ان الصحاب يفتروا عليه تفكيرك اللي بوديك كده يعني ممكن بتفكيري مثلا كل تفكيري كوره ومعرفش ايه ومعرفش ايه ومعرفش ايه هو عشت قهاوي طب ما انا معارض في المجتمع بتاع القهاوي ده معارض الناس تبقى الناس مش حلوة معارض الناس تبقى دماغها مش موجودة دماغها رايحه يعاملني وحش طب ما انا اللي حطيت نفسي في المجتمع ده لا يأتي بقى أقول لي اعمل معا ايه؟ اعمل معا ايه تم وانت اللي روحت له انت اللي راح في مكان في اهرب في مواقف لازم اهرب اهرب ازاي مش ان اشوفه روح اجر يعني لا طب انا ليه اروح المكان ده اصلا يعني مكان بيجي لي منه مشاكل انت مثلا الناس بتقولك الكارل كذا مال مكان بيجي لي منه مشاكل ومكان مش حلو طب انا ليه اروح ولا انا خطع ضارب ما ينفعش يعني في المدرسة لازم تروح حول. لا في حق تاخده ايه حق أتعرف أتعرف سداني في حقك تعرف تاخده فضله يا سيدي فضله ابعت في حقك تاخده ابعت استشيرني خلاص انا قلت لك ايه دلوقتي قلت لك خلي فكرك بسيط خد الدنيا ببساطه على فكرة انا لما ببقى متدايق انت لما تبقى متدايق يا امجد لما تبقى متدايق ومتنرفز من حاجة عمرك ما هتعرف تاخد قرار صح ولا عمرك ما هتفكر صح ايه عمرك كل تفكيرك يبقى في الانتقام اخد حقي اخد حقي ده بصلي بصلي وحش خد حق ازاي يعمل كده اخد حق كل تفكيرك يبقى اخد حقي مع ان انت لو لفينا في الاخر خلص ممكن تطلع ان انت اصلا السبب في الموضوع انت الغلطان اصلا ولما يجيب ناس ويجيب ناس والخناقه ودكبر اكبره بتاع وفي الاخر يحكوا الكصة. لا انت غلطان اعتذر بدل ما كنت هتعتذر قدام واحد هعتذر قدام جيش عشان ت... اه طب ماشي في الشارع عمل كده خلاص خلاص بقى ليه عشان انا اتسرعت ما خدتش قرار صح تمام طيب دي قلناها دلوقتي يعتبر بساطة السلوك ان انا بقى في المكان الصح ان انا بقى في المكان الصح انا مش كل مش كل الاماكن تناسبني لان احنا اتفقنا ان انا عايز اعيش ببساطه فعشان عايز اعيش ببساطه يبقى مش كل الاماكن توافقني صح؟ صح؟ يعني كل الأماكن ما توافقنيش كده احنا يعتبر هنختم بحاجة لا اخر نقطه كده هاته دي المهم قوي دي بقى الله بساطة العين عينك بتروح على فين؟ ها؟ يعني ما تبقى ماشي في الشارع عينك بتبقى فين؟ على الطريق اللي انت رايحه؟ ولا على الناس اللي رايحه؟ لا تفرق تفرق, <تفرق>, <تفرق>, <تفرق> مع <معنى> انا ممكن ما اكون مثلا رايحة الموترانية وطلع من بيتنا نيتي رايحة الموترانية والبيت عارف لنا رايحة الموترانية الاقي الناس ماشي قدامي او رايح يعني اه بص اي ده هرينو اصحاب ايه ده ده انا في المورس تعالوا لي بقى هناك انت شلت الموتراني ايه رجل ودتني بقى خلاص لا عينك دي راحة فيك اه بتشوق طريقها طب عينك دي اللي بتشوق طريقها سماني بس طب احنا نمشي بس عينك دي اللي بتشوق طريقها هتوديك على فين لا بقى ما انا مش بهزر <تصفيق> بس يعني دي دي ممكن تخليك قديس ثانية بس كده انا عينيا ممكن تخليني قديس وممكن تخليني ابليس شوف الفرق قديس وابليس عينيا او عينيك تخليك قديس وعينيك تخليك ابليس انت عينيك مودياك فين بس واحدة واحدة واحدة واحدة واحد واحد واحد نمشي وحد وحد وحد وحد وحد وحد من بيتنا زي ما قلت وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد وحد هيحصل لي مشكله هناك هيحصل لي مشكله المشكلة دي هتكبر هتكبر المشكلة المشكله اخد حقي معلش وكل ده في الاخر تلف تلف بسبب ايه عينيك عينيك اللي وديتك في السماء او هتوديك الله براحتك براحتك اصل الحاجات الست نقط اللي احنا خل... اللي احنا قلناهم وخلصناهم دول الست نقط اللي احنا قلناهم وخلصناهم دول دي حاجات لك أنت حاجات مربوطة ببعض سلسله كده سلسله عارف السلسلة تبقى عامله ازاي كده وكده وكده والسلسله دي في الاخر بتختم بايه مقفول على رقبتك يعني ده مبدا حياتك مربوط في رقبتك مبدا حياتك ايه بسيط ولا مش بسيط اخر حاجه زي ما قلت لكم ركز قوي ركز قوي قوي قوي, قوي مش عقد عيدة كتير كتير كتير في نقطة العين ايه في الانجيل الجميلة قوي تقول لك ايه سراج الجسد هو العين ان كانت عينك اه هتعرفها؟ عرفها ايوة ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون ايه نيرك وان كانت عينك مظلمة فكم وكم يقول لك كانت عينك بسيطه جسدك كله هيبقى يعني عينك نياق جسدك لو بسيط لو عينك مظلمه طب اذا كان عينك مظلمه كم وكم في الظلمه بقى يعني انا ماشي في الشارع ابيض لا يعني بص مش شايف حاجه هو الهدف بتاعه هو اللي شايفه بس مش ده آه مش يعني أنا زي ما لك كذا ماشي في الشارع ممكن عربيات تخطبني ااا ممكن ما أعرفش إيه يحصل لي ممكن تشيتهم واحد مثلا معادي متسكلي يحاول يحود من جماه تحاسبه شو وهذا سوري سوري <تصفيق> كمل مش <ماشي> عادي كم عينك راح بك فين هتوديك فين تروح فين انت عايز تروح فين <تصفيق> آخر الشارع الشارع يبقى نطلع بحاجة في النقطة بتاع العين دي عينك ممكن تخليك كديس وعينك ممكن تخليك إيه إبليس المجمل المجمل بقى عكس البساطة التكبر والغرور في قول انا سمعته عجبني قوي لو ركزت فيه هتتبسط من قوي قول ده بيقول المغرور كالطائر كلما ارتفع صغر في عيون الناس حد فهمها يعني انا لو مغرور هبقى طاير الطاير اللي بيطير كده الطير لما بيطير فوق كل ما بيطلع فوق انت بتشوفه ايه صغير. يعني ما يغركش او ما تفتكرش ان انت الغرور والتكبر ده هو ده الطريق لا لا حبيبي بص افتكر ان انت كده صغير قوي في عينين اللي قدامك صغير جدا وان كنت كبير في عينين كام واحد حواليك بجملك عشان هدف معين او عشان خاطر هم عايزين يبقوا زيك أو كله يبقوا زي بعضه فأنت كده مخدوعة مخدوعة أنت صغير قوي مش في عينين الناس بس صغير قوي في نفسك كتير قوي احنا بمر بالجزاة دي كتير قوي بنحس أننا صغيرين بينا وبين نفسنا، صغير أنا صغير قوي إزاي عمل كده إزاي إزاي سمح لنفسي يحصل كده معي إزاي أستحقر أستصغر نفسي قوي أدايق من نفسي قوي فما يقول يغر... يعني خد الدنيا ببساطه اوعى تتعامل بغرور وتكبر بينك وبين نفسك اوعى في مرة تتعامل بغرور وتكبر في... مع الخطيه يعني اوعى في مرة تقول انا مش هشتم صدقني ما هشتم طب لو ما بص لو انطبعت على الارض مش هشتم مش هشتم خلصت وضع ممكن اشتم في نفس الوقت ما تتكبرش هي مش تكبر هي تدريب هي طلب, طلب ربنا يساعدك كل ما طلب ربنا يساعدني في حاجة كل ما يبقى حلو عشان تبقى حلو حط هدفك على فكرة الكلام اللي بقولولك ده مش, ل... مش, ل... مش تبقى حلو مع ربنا بس ده انت لو حلو مع ربنا تبقى حلو مع الناس كلها وهتبقى حلو وكبير في نظر نفسك وفي نظر اللي حواليك اللي حواليك هيبقى مفتخر ان انت صاحبه البيت يبقى مفتخر ان انت ابنه انت ايه في نظرهم الموضوع بيقولك خليك بسيط مش عبيط يا ترى بعد ما الموضوع ما خلص احنا اكتشفنا نفسنا اكتشفت نفسك بسيط ولا عبيط حلو لو اكتشفت نفسك عبيط اغير اخد قرار اتغير اخد قرار انا مش اقل من غيري أنا مش أقل من الناس اللي بتفرح ربنا وبتفرح البيت عندها وبتفرح نفسها مش بتفرح كمان لك حاجة مش بتفرح, بتفرح نفسها اللي هي مبسوطة مبسوطة إن هي بتحقيق حاجة إن هو عنده حلم بيمشي عليه ليه هدف يطلع أنا عايز أطلع بعد عشر سنين أشتغل الشغلان الفلانيه أنا عايز هدفي كده له ازاي مش هوصل له غير بالطرق دي مش هوصل له غير بالطرق اللي احنا بنقول عليها دي هنقف بعد خمس دقيقة نقف نصلي من فضلك لو سمحت هنعيد الكلمة اللي بنقولها لها فليسمع لو انت ليك ودان تسمع ودانك دي هتوديك هتسمع ليه لان انت هتتحسب على كل كلمة او كل رسالة ربنا وصلها لك لان ربنا عطل بيبعتلينا في رسائل رسائل خد بالك كل عيب فيك ربنا بيبعت لك رساله وشخصيه على حد يقولك يوصلك لك يوصل لك يقول خد بالك انت بتاخد بالك وبتهتم بنفسك عشان تقرب من ربنا ولا بعيد وانت في الصلاه حاسب نفسك وانت في الصلاه خد قرارك هبقى بسيط او هفضل زي ما انا هفضل زي ما انا واخليها في ظروفها هفضل زي ما بس المهم اصحابي ما يقولوش عليا هفيه لما يقولوا لي مثلا تعال نخرج الحته الفلانيه اقول لهم لا يقولوا عليها فيهزر زي ما فكر بقى وخد قرارك اتفقنا